119. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون 110. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون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 ك بعض الذين عدّهم أو נתوفّينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة الرسول فإذا جاء بينهم بالقس وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله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 أفَمَّا إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ أََلَا نَحْنُ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ <تصفيق> ثُمَّ طِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ 112. ويستنبئونك أحقه قل إي إِنَّهُ إنه